على يختار من عباده من يكون داعيا إليه سبحانه ومن يكون قائما بأمر الله عز وجل وآمراً بمعروف وناهيا عن منكر وهؤلاء هم أئمة الدين الذين صبروا على دينهم وعلى الطلب وعلى الاستقامة وأيضاً اليقين والإيمان الصادق والعمل الصالح ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ربنا سبحانه وتعالى رفع أهل العلم ورفع ذكرهم في الدنيا ثم يرفعهم إن شاء الله بالآفرة لأنهم وطعوا دينا وقاموا بشرعه سبحانه وتعالى وكثير من الناس تعلمون مشغولون بأمر الدنيا ورفعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشاد بذكر أهل العلم وأهل القرآن حتى أمر بتقديمهم في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام يأمر قوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة لسواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة لسواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة لسواء فأقدمهم سلمة أو أكبرهم سنة ووأسلم في صحيحة فينبغي أو نستفيد من هذا أن أهل الفضل وأهل العلم مقدمون في الفتوى ومقدمون كذلك أيضا في الصلاة وفي الأمور المهمة كما أيضا أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم قال سبحانه وتعالى فاسألوا على الدكر إن كنتم لا تعلمون ويقول سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعبه ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطنا منهم فمن الآداب كما يقول الشيخ, الشيخ الإمام السعدي في كتابه تفسير القرآن يقول رحمه الله هذه قاعدة أدبية في الأمور المهمة يعني أن يرجع الناس إلى من هو متخصص في هذا الشأن أو كما قال رحمه الله نعم إذا نزلت نازلة أو حدثت حال ينبغي لأهل العلم وطلبة الأهل ينبغي للناس ولأهل ولطلبة العلم أن يرجعوا إلى علمائهم وإلى حكامهم العقلاء الذين عندهم استنباط في المسائل والأمور المهمة بدل ما يذيعونها فيرجعون إليها هذا أيضاً من الأمور المهمة وتعظيم أهل العلم من الدين كما قال سبحانه وتعالى وين يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وين يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والشعائر هي العلامات علامات إما علامات في مكان العبادة مثل المساجد ومثل الحامين هذه تعتبر مشاعر مكانية يعبد الله فيها ومشاعر كذلك زمانيةة ومشاعر كذلك مثل هذه المسلم والعالم يعتبر من شائِ الله لأن المؤمن معظم وهو يعني صارم أيضا دمه وماله وعبده فعلى كل من يعظم العلماء تعظيم الشرعي دون أن يغالي فيهم ودون أن يجفوه ليكون وفذا لا لا يغالي كما تغالي الشيعة في أئمتها ولا أيضا ينبذهم كما تنبذهم الخوارج ولكن يمشي على طريقة أهل العلم و أهل السنة وأهل الحديث تعظيم الشرعي تنقوا آلات ولا جفاء وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهريرة عبد الله بن عامر وجماعة من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا وفي رواية يصح على الباني ويحسنها ويعرف لعالمنا حقه حتى لو لم تصح هذه الرواية فالحجز الأول كافي حيث أن العالم هو يعتبر كبير القوم العالم يعتبر كبير القوم على كل توقير أهل العلم واحترامهم هذا أيضا من شأن السلف وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدبون يؤدبهم الله عز وجل ويأمرهم بحفظ القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الأدب ومن التوكير قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين إيدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي واتجروا القول كجهر ماضكم لبعض فخفظ الصوت عند أيضا أن يقرأ حديث رسم الله صلى الله عليه وسلم أو عند أهل العلم هذا من الأدم لأن رفع الصوت كما يقول بعض السلف يعني فيه التشبه بالحمير إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير أي أنكرها أطبحها فطالب العلم أيضا من التوقيع لشيخه وإجلاله أنه يعني يخفض صوته عند السؤال أو عند المناقشة إذا احتاج إليها وعند أن يدعوه, يدعوه بكنيته أو بلقبه الحسن بلقبه الحسن وقد كان لما محمد رحمه الله ابن حنبل يفعل ذلك تعليم بن المديني وهكذا أيضا ابن عباس من قبله رضي الله عنه كان يذهب إلى بعض الأنصار وبعض الصحابة يفعلن علما قال فكنت ربما آتي إلى باب الرجل منهم وأبقى في الباب وتوسط رداءي فتأتي الريح فتسف التراب أو الغملة في وجهي فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله ماذا تريد لو دعوتنا أجبناك إلى بيتك أو كما قال رمي الله عنه قال فأقول إنما أريد منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم يحدثه الشاهد أن ابن عباس أيضا كان كثير الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحابي ومحترم ومع هذا كان لا يسعج العلم والصحابة الذين يريد أن يطلب منهم العلم فقد يكون الشخص نائما أو الشيخ مثلا مشغولا فلا تأتي في وقت غير مناسب مثل بعد الضهيرة أو بعد العشاء أو نحو ذلك إذا لم يكن عندك وعدا فقد ينزعج فينبغي أن تراعي مصالح أيضاً شيخك حتى لا يفجر وهكذا أيضاً الطالب يصبر على يعني ما يجد من شيخه في بعض الأحيان من القسوة أو من يعني الكلمات فيحتاج إلى صبر قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني إن ما علمت رشدة قال إنك لم تستطع معي الصبرة كيف تصبر على ما لم به الصبرة قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمره فأيضا يحتاج الطالب إلى أن يصبر وأن يتحمل والله المستعان الذي لا يصبر على مثل الغضب الشيخي في بعض الأحيان قد يحرم إذا لم يصبر الطالب أيضا على أقلة المال سيحرم العلم إذا لم يصبر كذلك على تحمل المسائل وتنقيحها فقد يفجر ويترك فلا بد من الصبر مع العدد الصبر مع العدد وهكذا أيضا لا يكثر من المناقشات فإن كثرة المناقشات وكثرة الأسئلة قد تبجر شيخك هذا غلط ما ينبغي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياءهم فإذا سأل يسأل سأل فإذا سأل تعنط فالله ذم اليهود الذين كانوا سألت عنه يسألون سأل تعنط بقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوديت من العلم إلا قليلا وقد يكون مثلا الطالب قد تكون عنده مسألة محققة طيبة الشيء قد يكون مر عليها مرورا قد يكون عنده يعني في هذه المسألة بعينها والطالب قد يكون بحثها بحثا موسعا فقد يأتي ويقول والله الشيخ ما أفادني في هذا فائدة كبيرة وقرأت وقرأت نقول لا يلزم أنك استفت في هذه المسألة أن تكون قد لافقت الشيخ في مسائل أخرى ينبغي الاجتماع الشخص أن أيضا يعرف قدر نفسه كذلك يبارك فيكم ماذا قلنا عدم أيضا المعارضة له أقوال أهل العلم الآخرين خاصة في المسائل الاجتهابية والمسائل أيضا التي فيها خلاف فما وسع السلف يسع فما تريد بعض الطلبة قد يريد أن يرد شيخه إلى قوله والشيخ قد يرى ما لا يرى الطالب فهذا ليس من الأدب أن الشخص يحاول أن يكثر من النقاش ويحاول أن يلزم مدرسة أو يلزم إخوانه كما لم يلزمهم. المسألة إذا كانت أيضا انتهادية لا ينبغي الا فيها من المناقشة. فإذا كان السلف قد اختلפו ففرق هنا وفرق هنا وشيخ كره كذا وأنت ترى غيره فكل الاختياده إن كنت صرت أهلا للاختياد أو في المسائل الزيرة وإلا فأنا ننصحك أنك ترجع إلى قول الشيخ أقرب أو إلى من هو من الشيخك ونعتبر قول بيع الشيخك لكن لا تنزل الشيخ ولا تشوش عليه أيضا إن هذا قد تجيب لك يعني اجرافا أو أيضا بينك وبين الشيخ أو بين هذا الصباح وبينك فلا ينبغي هذا كنا أمر المطلوب أمر المطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعد هدأ كانوا عليه إلا أت الجدل الجدل أيضا سواء مع الشيخ أو مع الطلبة هذا قد يؤدي إلى الفرقة وإلى الخصومات النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صومه على بعض الصحابة في المسجد كانوا يتناظرون يتجاكسون فقال عليه فاحمر وجهه وقال ما أمرتم بهذا لا تضربوا القرآن معظه ببعض اقرأوا القرآن ما اعتلفت قلوبكم اقرأوا القرآن ما اعتلفت قلوبكم فإذا, فإذا اختلفتم فقوم فالشخص إذا أراد العلم وأراد الخير أن يتواضع وأن يتبسكان وأن يتذلل كما ذكر بعض العلم؟ ما قال آيسة رضي الله عنها رحم الله ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التعلم طيب وقال بعضهم لا يناري علم مستحيل ولا متكبر فالشخص يحاول أن يذلل نفسه وأن يراضع نفسه وأن يخضعها للدليل وأن يخضعها للعلم وأن يعني يجعل أو كما سمعتم منخفضا أمام شيخه وزملائه وأمام أهل الفضل ينبغي التأدب بارك فيكم بل الإمام أحمد رحمه الله كان إذا جاءه شخص كريم وشيخ يعز عليه ربما يقدمه في المشي أمامه في المشي أمامه ولا يخرج من المسجد حتى يخرج حتى يخرج إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه طيب فكان الإمام أحمد من الأدب ربما يقدم شيخه أو يقدم من يعظم أمامه في الخروج من المسجد ولا يخرج الإمام أحمد إلا بعد خروجه وبعضهم كان نعم لا يتقدم شيخه حتى في المشي. طيب سلمكم الله على كل إن طالب العلم نحن ما نقول نصير كالصوفية يصير الطالب عند شيخه كالميت أمام المغسل ولكن كما قلنا لا جفاء ولا مغالاة يكون وسطاً الاحترام الشرعي هذا مطلوب وأيضاً بين الإخوة والزملاء كل له حقه واحترامه طيب وهذا من الخلق الحسن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يتوابع مع أصحابه ويخذ جناحه لأصحابه ويحترم أصحابه ويستشيرهم في بعض الأمور التي فيها اجتهاد كمسائل الجهاد ومسائل السخير ونحو ذلك فقد يستشيدهم وهذا من تواضعي عليه الصلاة والسلام كما قال الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله إذ انت ولو كنت صبر غريب القلب لم من حولك فأفعانهم والساثلهم فيحتاج طالب العلم أيضا أن يكون عنده العفو والصبر حتى من آذاه أو إذا أغلط عليك الأستاذ ك بكلام فلا تتحمل يعني تحمل عليه بل واصبر وهو لك كالأب دائما أنه يعلمك العلم يعلمك الخير وفضائل تعرف فضائل العلم العلماء كثيره وأنت يا طالب العلم أنت اليوم طالب علم وغدا إن شاء الله معلما مدرسا وستعرف هذا قريبا فيحتاج منك أن الآن الأهل الفضل بالأخلاق العالية والأمور الطيبة ويتجهدون أيضاً ليشغل طالب العلم نفسه بالحفظ القرآن، بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحفظ المعقيدات، بحفظ المسائل المهمنة. طيب وأنتم في ذلك البلد كما قد قلت مرات أحمد الله أن الله قد فرج عليك انا عنكم ما كان في زمن القذافي. من الظلم ومن الظيل ومن المنع للتعليم تعليم الدين فأنتم الآن في خير وبركة فحاولوا أنكم يعني تتعاون والتعاون على البر والتقوى والتعافرون أيضا من هو فقير مثلا والثقات من تعينوه بالمال على طلب العلم ففعلوا هذا من العمر الطيبة كذلك تخصون ما عنده مثلا كتاب علمي فهو محتاج الله وأنت عندك قدرة على أن تعين بشراء هذا الكتاب فعنه وأنت مأجور على ذلك فمن الأمور المهمة التعاون على الخير والتعاون على البر وأيضا النصائح بينكم إذا لم شخص يكثر من القلق في الدار عندكم ويبقى يقول والله مدرسنا فعل كذا ومدرسنا فعل كذا هذا قولوا نتقل الله واسكت ما كل كما قيل كفى أن تعد معايبه فالشخص هو من البشر أو العالم من البشر وطالب العلم من البشر لا تظن أنه ما يخطئ أو لا يزل لكن ما دام أن الأكثر هو الصواب والأكثر هو الخير وغالب الدور هي الخير فحسب الشخص أن يكون يعني على خير وعلى صغرة فمنصحكم بهذا سلمكم الله شكراً الله خيراً ومعذرةً على أن نتأخرنا من ناحية الله سبحانه يا الله يحفظكم ومزيكم الله سبحانه ونسأل الله أن يتقبل منكم يا شيخ ونسأل الله أن ينفع بكم هي. الإسلام والمسلمين هناك بعض الأسئلة شيخ من أبنائكم وإخوانكم هنا في هذه الدورة فهل لنا أن أطرح عليكم بعضاً منها قل بعضها تفضل هذا سائل شيخنا يقول هل البغض في الله يختلف بين الكافر والمبتدع والعاصي نعم لا شك أنه يختلف الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ولو كان عنده معاصي أو عنده أو عنده بدع ما تكفره بدعا لا تكفره لا يساوى مع الكافر أبدا كما قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون وكما ذكر ابن القيم قال عندنا السكران والرجل العاصي هو خير من النصارى خير من كذا وكذا من النصارى أو من عباد الأوثان لأن أكبر الكبائر وأكثر الكو... وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. أما أصحاب الكبائر والمعاصي فإنها تختلف فهنا ولاية عامة ولاية المسلمين تكون عامة للمرتدع والعاصي والسني إلا أن ولاية السني والطائع أعظم حبه أكبر يكون وذلك العاصي نبغضه بقدر معصيته ولا ننزله منزلة الكفار ومن هذه المعاصي البدع نعم بعض الأحيان المبتدع قد يقول قائل يضر بالمسلمين من الداخل نقول صحيح لكن لا أجعله كالكافر مثل عندنا مثلا أيضا مبتدع صوفي ما يعبد القبور لكن عنده بعض البدع والخرافات وشخص يعبد القبور وهو صوفي مثله نقول ذاك بغضه أكثر لأنه قد صار يأتوف حول القبور ويستغف بالقبور أو رافضي يسب الصحابة رافضي يسب الصحابة ويطعن في عائشة هذا كافر زندق نبغضه أكثر من ذلك المبتدع الذي ما عندهش هذا الفعل ما عندهش مثل هذا الفعل الكفري والشركي بركة فيه فا أهل العلم يقولون من أوثق على الإيمان البغض في الله والحب في الله لكن البغض كما سمعت ويتفاوت. تفاوت مثلا أن نحن عندنا سنيون وعندنا مسلمون في منطقة أخرى في وجوه العدو نصى ما عندهم لا إله إلا الله ويصلون عندنا أولئي أن ينتصروا وأن يهزموا المجركين خير من أن يهزمهم المشركون ولا شك بل ندعو لهم وإن استطعنا مساعدتهم أمام المشركين فعلنا طيب بارك فيكم فالولاية الإسلامية تكون ولاية عامة ولاية خاصة وحب تام أو كثير وحب قليل حسب يعني قاعة العبدي وحسب معصيته والله أعلم أحسن الله إليكم شيخنا وبرك فيكم كما تعلمون شيخنا بفضل الله عز وجل ومنه على هذه البلاد أصبح طلب العلم الآن متيسر من خلال الدروس العلمية والمحاضرات والدورات لمر الذي جعل بعض إخواننا طلاب العلم ينتقلون من دورة إلى أخرى هل هذه الطريقة شيخ تعتبر صحيحة في منهجية الطالب للعلم أم الأفضل أن يمكث عند شيخ معين حتى يتم معه الدورات المقررة ثم إذا تيسر الإمكان الذهاب لأحد المشايخ الآخرين وكلهم فيما نحسب أصحاب سنة وفضل ألا أنصحهم أن يبقون في مكان واحد حتى يستفيدوا فائدة يعني أم مثلا أنت افتحت في باب النحو فحاول أن تقرأ مثلا التحفة الثانية الأجرمية إلى ابن عقيل إلى قطر الندى إلى شرح ابن عقيل لو كان عند شيخ واحد حسن وهكذا في باب المصطلح وفي باب كذلك نك الفقه وباب العقيدة كلما كان عند شيخ واحد هو أهل هو أهل للتعليم فهو أفضل ثم إذا رأيت أنا قد كما قيل أحد ما عند شيخك أو أكثر ما عند شيخك هذا وانتقلت إلى الآخر حزن ثم أن تفعل هنا نصف شهر وفي مكان ثاني نصف شهر في مكان ثالث نصف شهر أو شهر هنا شهر عند واحد آخر هذا لا ينبغي وكان شيخنا مقبل رحمه الله ينهى عن هذا ويقول اتكفرت التنقل يضعف العلم الذي يتنقل من هنا شهر هنا شهر هنا شهر كان يلوم, يلوم من يفعل ذلك بارك فيك لأن هذا يعني يقلل من العلم والله المستعى نعم شيخنا إلا أن يكون المسايخ متقاربين مثلا في مدينة واحدة وجعلت مع هذا مثلا فنا ومع آخر فن آخر ممكن هذا عند العقيدة والآخر عند النحو وكل أهلية في هذا الباب لا بأسهم في مكان قريب أما تنتقل هنا شهر وهنا شهر هذا ما يقلل الفائدة والله أعلم